بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما إِلَيْهِ إليه وفي آذاننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستوۡفروه وويل لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ كَافِئُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندابا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السواء إلى السماء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِتْيَاءٌ طَرًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طُؤْئِينِينَ